أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الق ق وما ادراك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 باقيه وجاء فيرعون ومن قبله والمكتف كات فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذ ترابيه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 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ his Naum, he will إِنِّي He will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 كن لي سلطانيا خذوه فغلون ثم الجحيم صلوا في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا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 ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزين من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين Then we took it from the right Then we cut it from the right Then there is